أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن ساعيش دوما مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا فإن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فليعلم الفجار أني ها لن أنحني لن أنسني لن أركنا إني رأيت الله في أكوانه وسمعت صوت الحق في قرآنه ولمست حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه أنا إن سألت القوم عني من أنا ألا نؤمن سأعيش دوبا مؤمنا فليعلم لن أنحني لن أنفني لن أركنا أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور هذا الكون إن هو أنا في الخليقة ري من يشكو الظمان وإذا دعا الداعي أنا حامل حمان إن سألت عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا فليعلم فجار أني هنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا من جنود الله حزب محمد وبغير هذه محمد لا أهتدي حاشايا أن أصغي لدعوة ملحد وأنا فتى القرآن وأبن المسجد أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن وساعيش دوما مؤمنا فليعلم الكجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا مصحف يمشي وإي إسلام يرى أنا نفحة علوية فوق الثرى الكون لي ولخدمتي قد سخرا ولمن أنا أنا للذي خلق الورى ليس ألت القوم عني من أنا قال مؤمن سعيش ذوبا مؤمنا فليعلم الفجار أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا كوكبون يهدي القوافل في السرى وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرى ما لي سوى نفس تعيز على الشرى ما لي سوى نفس تعيش على الثرى قد بعتها لله والله اشترى اني سالت القوم عني من انا انا مؤمن ساعيش دوما مؤمنا فليعلم الفجار اني ها أنحني لن أنثني لن أركنا أنا كوكبون يهدي القوافل في الثرى وأنا الشهاب إذا رأيت المنكرى ماني ما سوى نفس تعيش على الثرى قَدْ بِعْتُهَا لِلَّهِ وَاللَّهُ اشْتَرَى لَنْ إن سَأَلْتَ الْقَوْمَ عَنِّي مَنْ أَنَا أَنَا مُؤْمِنٌ سَأَعِشُ ذَوْمًا مُؤْمِنًا فَلِيَعْلَمِ الْفُجَّارُ أَنِّي هَا لن أن لن أن سيللا أركنا لن أن لن أن سنيللا أغغنا لن أن لن أنسنيل لن أركنا